وَمِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ قَوَامًا قَبْلِكَ وَبِ وَتَبَّلَهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَنَعِهِمْ وَلَا أَدْعَارِهِمْ غِشَاءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ الناس وباليوم الآخر وداهم بمؤمنين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 قال الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلو وإذا خلو إلى شياطين قالوا إن معكم إنما إنما نحن مستهزئون. اللهم يستهزئ بهم ويُمُدُّهم في طوَيَالِهم يَمَهُونَ هُؤلَاءَ الَّذينَ اشترَوُا الضَّلالةَ بالهُداهُ فَمَا رَبحَتْ فَما وَمَا تجارَتُهم وَما كانوا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا, فلما أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظلمات من السماء في ظلمات وراد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق أذى والله محيط بالكافرين يكاد البر يخطق أبصاره كلما أضاء لهم مشو فيه مشو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 خَلَقْنَاكُمْ عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإياكم كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فاتو بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ودعوا شهداءكم من دون الله ليكونوا صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشري الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات إن لهم جنات تجري من الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رسقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 118. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون, ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك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 عرضه على الملائكة، ثم عرضه على الملائكة، فقال: أنبئني بأسماء هؤلاء، فقال: أنبئني بأسماء. وأعلم ما تبدون، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذا قلنا للملائكة يسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبن سبأ واستكبر. إلا إبن سبأ واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم سكن آت وزوجك الجنة وكل منها رغداً وكل منها رغداً حيث شئت ولا تقربا هذه الشجرة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 يطوع منها جميعا فان ما ياتينكم مني هدا فمن تبع هدا فمن تبع هداي فلا خوف علي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 أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعدي في بعادكم وإياه يفرغون وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أولى كافرين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 اتَّقُوا مُرُونَنَ نَاسٍ بِالْبَذِّ وَتَاسُونَ آفَسَكُمْ وَآتُكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّ إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم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 صارون واذنا جيناكم من هاذ فيرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم يذبحون ابناءكم ويستحيون وفي ذلك بلاء من ربك عظيم وإذ فرقنا فيكم البحر فأجيناكم وأغرقنا وأغرقنا ألف رون وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَخَضَّتُ الْعِجْ ثُمَّ تَخَضَّتُ الْعِجَلَ مِنْ بَعْدِهِ وَآتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَلَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلك لعلكم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 فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم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 وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَأُلْنَقِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَفَجَوَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَ سَاعِينَ قَدَّ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُلُّهُ وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ لن عَلَى طَاعَتِهِ وَاحِدِهَا فَدَعُو لَنَا فَدَعُو لَنَا رَبَّكَ يُخْرِج لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِمْبَقُلِهَا مِمْبَقُلِهَا وَقِثَاءِهَا وَفُوْمِهَا قالها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبوص رثا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم مضلة والمسكنة وباء وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا خذوا ما اتيناكم بقوهي واذكروا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثمّ توليت من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمة لكم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا فقلنا لهم ويكونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه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 بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال بقره شابه علينا ان البقره شابه علينا واننا اذا شاء الله واننا اذا قال يق بقرة لا ذنول تثير الأرض ولا تسقي الحر ولا تسقي الحر فمسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون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 وَإِنَّ مِنَ لَمَا مَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنَ الْعَالَمِ مَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أفتقمعون أي يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون ثم يحذفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إلَى بعضها قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما محدودة قل أتخذتم عياد الله عهدا فلن يخلف الله عهده فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عْدَهُ ۖ وَأَن تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا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 وقولوا للناس خسنو وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثمّت وليت إلا قليلاً ثمّت وليت وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْبِكُونَ دِمَاءَكُمْ لَا تَسْبِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَفُوسَكُمْ يَا دِيارِكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَفُوسَكُمْ يَا دِيارِكُمْ ثُمَّ قَرَّتُمْ ثم أقرّتم وأتم تشهدون ثم أتم هؤلاء تقتلون آخسكم تقتلون آخسكم وتخرجون فريقا منكم. مِنْ أَدْيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ أَدْيَارِهِمْ تُضَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ تُضَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ مُسَارًا سارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي, إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فِي الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ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 افا كلما جاءكم رسول بما لا تهوا فانتم مستكبرتم بما لا تهوا فانتم مستكبرتم ففريقا ففريق كذبتم وفريقا كقتلوا وقالوا قلوبنا غلب بل لعنهم الله بكبرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عياد الله مصدق لما معهم وكانوا, وكانوا من قبل يس تفتحون على الذين كفروا فلما, فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أي يكفرون بما أزل الله بغير آية ينزل الله من فضله بغير آية ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فبعض وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما ثمّ اللَّعِنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ خَذْنَا مِتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوهُ خُذُوهُ مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وعصينا وعصينا يُسْنِبُونَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأَجَلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسْمَا يَأْخُرُكُمْ بِإِيمَانِكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا مُؤْمِنُونَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ دَارُ الْآخِرَةِ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصًا خالصة من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حيات ومن الذين أشركوا يود وحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه وما هو بمزحزحه من العذاب والله بصير بما يعملون قل ما كان عدوا لجبريل فان نزله على قلبك فانه نزل على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ما كان عدوا لله وملائكته ورسله, وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون وَلَنَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَيَادِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَى أَبْرُونِهِمْ واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر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 حتى يقولا إنما نحن فثنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفذقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاء يتعلمون ما يضوهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا هم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عياد الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رعينا وقولوا انظونا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من ده للكتاب ولالمشركين أي نزل عليكم أي نزل عليكم من خير من ربك والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.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 وَالَّذِكَّةَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَهُ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا لَكُمْ كُفَّةٌ حَسَدًا كُفَّةٌ حَسَدًا مِنْ عَيَادِ أَفُسِينَ مِنْ بَعْدِ مَا تبين لَهُمُ الْحَقُّ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 بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر فله أجر عاد وَلَا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء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 ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوا دنيا خسيون ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجو الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولا بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما فإنما يقول له يكون، فيكون. وقال الذين لا يعلمون له. شَبَتْ قُلُوبُهُمْ قَرْبًا مِنَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُنْكِرُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ ضَفَابِ الْجَحِيمِ ولن ترضعك اليهود ولن نصارى ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن تبعته هم بعد الذي جاء من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا لصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسُ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنَّ عَدْلٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ وَلَا هم يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى كلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عزد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس والناس وأمنوه واتخذوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلات وايدنا إلى إبراهيم وإسمعنا طهير بيتي آطهير بيتي للطائف الطائفين والعاكفين والركع السجود، وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا ورزق أهله ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم من آمن منهم بالله. والله واليوم الآخر قال وما كفر فأومت عقله ثم, ثم اضطره إلى عذاب النار وبأس المصير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 مسلمة أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو علينا يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيَهُمْ إِنَّكَ أَلَّتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْغب عَنْ مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إلَّا مَا سَفِيَ نَفْسَهُ ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين وَالصَّابِئَ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمْ دِينًا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ امكم تم شهداء اذ حبر يعقوب الموت اذ قال لبني اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد قالوا نعبد اليك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 وإسحاق ويعقوب والأسبق وما أُوتِي موسى وإسحاق وما أُوتِي موسى وإسحاق وما أُوتِي نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آماتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبرة الله، ومن أحسن من الله صبرا، ونحن له عباد. قل أتحاجوننا في الله، وهو ربنا وربكم ولنا ولنا.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 تَوَلَّوْا مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خلت لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وكذلك جعلناكم امته وسقى لتكونوا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وَأَنَّ جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِن مَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عقبيه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 فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوْجُوهَكُمْ شَطْرَ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ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 وما بعضهم بتابع قبل تبع ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم أجة إلا الذين ظلموا كلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون وخشوني فلا تخشون وخشوني وليأت من يعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كَمَا كما أرسل فيكم رسولماكم يتلوا عليكم يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّي كُمْ وَيُعْلِمُكُمْ وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعْلِمُكُمْ وَيُعْلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكبرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين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 ونقص من الأموال والأفوس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إن 117. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 118. إن الصفا والمروة من البيت أو يعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما بعد ما بيننا، من بعد ما بيننا، من الناس في الكتاب أولئك يلعنون الله، أولئك الله، إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كثار أولئك أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والمنائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يوم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 واختلاف في الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما يفعنه وما أزل الله وما أزل الله من السماء. وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ وَتَصْرِيفَ الْمِيَاهِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ والصحابي المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم عقلون ومن الناس من يتخذ ميادون من الله دادين يحبونهم, يحبونهم كحب الله عذاب أن القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب إذ تبرء الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا مننا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من الناس لا طيبا ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفهشاء بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه بأنا أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع بما لا يسمع إلا وشكور لله وشكور لله إياكما تُئيَه وتعبدون إنما حرم عليكم البيت تودم ولحم الخنزير وما أهله وما أهل به لغير الله فَمَنِ الطَّرْ غَيْرَ باغ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمون الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك النبيين واتى المال على قربى ذوي القربى واليتامى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الفر بالحر والعبد بالعبد والأوتى بالأوتى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمار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 ولكن في القصاص الحياتي يا للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت يا ترك خيرا للوصية ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين في المعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما, فإنما إثم على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من 119. أو إثما فأصلح بينهم, فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 110. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كُتِبَ على الذين مِعَه قبلكم لعلكم تتقون أيَّ بَعْرُودات فما كان مِعَكُم مريضاً وَعَلَى سَفَرِهِ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ بُخَر وَعَلَى خير, خير لكم وأتسبو خير لكم يا كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبين من الهدى والفوقان فما شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبنا وتدعي إذا دعا يجيبوني واليؤمن بي لعله يعشرون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علِمَ اللَّهُ أنَّكُم كَانُتم تَخْذُونَ ان نغف فتاب عليكم فتاب عليكم و تعالىكم فالان باشرواهم وبتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربواها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتجلو بِهَا وتجلو بِهَا كنوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن البيوت من ظورها ولكن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 وقتلوهم حيث ثقتموا وأخرجوا من حيث أخرجوكم والفتنة أشج من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء فَإِنْ يَأْتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ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 إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلو الهدي محلة فما كان منكم يظن أو به أذم من رأسه ففدية, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي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 وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزوجوا فان خير الزاد التقوات واتقوني يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضل من ربكم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّن رَّفَاتِهَا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم من قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ في مومن حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم فاذكروا الله كذكركم آباؤكم أو أشج ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة وماله في الآخرة من خلقه ومن حسنتم وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وادبر الله في أيام معدودة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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولمئس المهاد ومن الناس من يشهي نفسه بتغاء مرضات الله الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا اقلوا في السلم كتم ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان للت من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلٍ من الغمام والملائكة وقضي الأم وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل لكم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله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 كان الناس متواحدة، فبعث الله نبيا مبشرين، مبشرين ومودرين، وأزل معهم، وأزل معه الكتاب بالحق اللي يحكم بين الناس في ما فيه.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 112. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 113. أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضال وزلزلوا حتى يقول الرسول وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.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 وَسَاءَ أَنْ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فيه قل قِتَالٍ قُلْ الْقِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَاصْدُنْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ النَّاسِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنَادًا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت كافر وكافر فأولئك حبطت أعمالهم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 نجو وجاو في سبيل الله أولئك يرجون أولئك يرجون رحمة الله والله وفُرَّحِينَ يسألونك عن الخمر والميسر قل في ما يسمو كبير ومنافع للناس ويسمو ما ويسمو ما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا يرافقون قل اللعف كذلك يبين الله لكم الايات لا لعلكم تتافكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان لا تخالقهم في اقوالكم والله يعلم المفسد من المصليح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تاكح المشركات حتى يؤمنهم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكئوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى والله يدعون والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قلوا أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطرون فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَتُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حِرْثَكُمْ أَنَّاشِئَهُ وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فَإِن فإن الله غفور وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُنَّ مَا خلق اللَّهُ وَلَهُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنَّ كُنَّ يؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ وَيَذِلُّ جَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَهَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ شيئا إلا إلا أن يخافا أن لا ما حدود الله فإن خبتم أن لا ما حدود الله فلا جناح عليه ما في ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن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 إِنَّ وَنَا إِنْ قَيَّمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ نبي معروف، فأمسكوه النبي معروف أو سذحو النبي معروف، ولا تمسكوه ضراراً لتعتدوا، وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكرون جامعه الله عليكم ومن انزل عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا نَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, فلا تعضلوهن أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكانكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهم راد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسع لا تضعى استوضعوا أولادكم فلاجناح عليكم فلاجناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعنف أن الله بما تعملون بصير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 117. والمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة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 وَلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَنَمُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَنِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَى تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمون من قبل آسان سُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْبُ مَا فَرَضْتُمْ فَنِصْبُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَيَّ فُنَاءٌ أَوْ يَفْوَّلُ الَّذِي بِيَدِهِ أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المسقى وقوموا لله قانتين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 خذوا وَهُمْ وهم ألواف حذوا الموت، فقال لهم روت ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلون في سبيل الله وعلموا وعلموا أن الله سميع عليم ماذا الذي يقرض الله قرض حسنا له فيضاعفه لهم أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل عليكم القتال إلا تقاتلو قالوا وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا فلما كتبا إلا قليلاً والله عليم بالظالمين وقال لهم نبي إن الله قد بعث لكم طارئاً ملكاً قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن نحن أحق بالملك من ولحن أحق بالملك منه، ولم يتسعت من المال. قال إن الله صفق عليكم وزادوا بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه. شَاءَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكٍ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ وَبَقِيَّةٌ ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالون ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترفه فتن بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه كثيرة بإذن الله والله ما الصابرين ولما برزوا لجانوت وجنوده قال وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله وعلمه مما يشاء ولو لدفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل يا آيات الله نسلها عليك بالحق وإنك لمن المُسلمين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلام الله ورفع بعض ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعد من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن فمنهم, فمنهم من آمن ومن a شak... Yeah, كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدو حفظهما وهو العلي العظيم لا إكرار في الدين قد تبين المشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن قد استمسك بالعوة الوتقالا في صام لها هو الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا رجون من ال... الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يزني القوم الظالمين او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان لا يحيي قال ان بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كن لبث قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام فانظر فانظر إلى طعامك وشرابك لم لا ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصون إليك ثم جعل ثم جعل على كل جبل منهم جزء ثم دع ثم دع أن يأتي الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة, كمثل حبة أنبتت سبع سنة بل في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة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 ولا اذل لهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يهزنون قال 114. يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق كالذي يوفق ما له رأى الناس ولا يؤمن وَلَا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلك مثل صفوان عليه تراب فصابه. فأصابه وابله فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بثغة افسهم وتثبيتا من افسم كمثل جنة كمثل جنة بربوة اصابهاوابل فاتت فاتت اكل ضياعين فإن لم يصيبها وابل فقل والله بما تع بَصِيرِ ايَا وَدُّ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ لَهُ فِيهَا مِ وله ذرية وله ذرية ضعفاء فأصابها فأصابها إنصار فيهنار فهترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا آمنوا أفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا و مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تتم الخبيث من ترافقون ولستم باخذه إلا إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا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 أو نذر من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعماهي وإن تحفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وَيَكفِّرْ عَنكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعرفهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحفا وما تبى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 وخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربي فانتها فله ما سلفت فنهوا ما سلف وَأَمْرُهُ إلى الله ومن ناد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ينحق الله اللبى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ألم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 ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربا ولا يبخس منه شيئا فإذا كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أي من له فَالْيُمْلِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجالكم فإلا أن يكونا رجلين فرجل وامرأة من مِنَ توبون من الشهادات تضل إحداهما تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يبش الشهاد إذا مروا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأجداء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديروا فليس عليكم فليس عليكم جناح إلا تكتبونه وأشهدوا إذا تبايات ولا يضار كاتب ولا شهيد وإنتفعلو فإن هو فسوق بكم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ لا ضافا يؤدي الذي من أمانته واليتقى الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه والله بما تهملون عليم لله ماوات وما في الأو وإلا تبدو ما في آخسكم أو تُحَيَّسَبَكُم يُحَيَّسَبَكُم بالله فيَوَفِّرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء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 وقالوا سمعنا وأطانا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إننا نسيناها أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قابت لنا به وا وفنا و وف لنا وارحمنا اهتم مولانا فصرنا على القوم الكافرين